برب الله ممن فلنا نعوذ ممن لا يقدر على شيء وما رزقنا وَمَنْ رَّزَقُنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ Al-hamdu lillahi hum la ya'lamun وَأَظْهَرَ اللَّهُ مَنْ شَاءَ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ wakellu nalamu lahu annama yujje hulayati wi khuil thaw i huwa ۶ ۶ ۶ ۶ والَّهُ أَخراجَكُم مِ بطون أم مهتِكُم لا تَلَمُونَ شيء لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ألم يور إلى لو طمثخ خات في جوس السمائما ي سكود ن inn nan والله أخرجكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Alam yaraw il-tayr musakhkharat fi jawi Mmm kan ka gonna... وامن اصوا فيها والله وجا Ua jom brother lä fune nimme ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنه colu rabba فألقوا إليه ملقوا لإنكم لكاذبون Ma idiniss salama wa balla annam kanu yafturun alladhina kafa'u wa saddu فهزِذٍ الن مظَبًَا فَو قلذَذِ بِم وَيأ مَ نَظَ صُفِي كلُليُِم مَْتِ شَغداًا الن لَغِم مِن أَفُوسِ موجد I didn't know. an zanna la ikal kitabati biya nalli kulli shay'in wa <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى quê وأوفو بعهد ola tant un إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ أَوْ لَمْ خغ م باضقة أن ك سَ ت تخز أي م نك khi ai mà na ب النلَ ق مَ الق مة م قم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء